أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين And she ain't my